بسم الله الرحمن الرحيم ذبابة تطير حول الملك كلما اقتربت ووقفت على وجهه هشها من حوله فذهبت ثم رجعت والناس يتعجبون كلما اراد عزالتها ذهبت الذبابة ثم رجعت على وجه الملك والناس يستغربون ذبابة ما استطاع دفعها فاذا بالشاب المسلم الصالح يرتل قول الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وما قدر الله حق قدره العظمة لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا ربهم جل وعلا العظمة وما قدر الله حق قدره إله العالمين وكل أرض ورب راسيات من الجبال بناها وابتنا سبعا شدالا رجالي أرأيت إلى السماوات العظيمة وهذا الكون الكبير الفسيح هذا كله بالنسبة إلى كرسي الرحمن كحلقه في أرض فلا وما قدر الله حق قدره تخيلت تصورت الرحمن على العرش استوى يسمع صوت دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وما قدر الله حق قدره. الله يقبض الرب عز وجل الأرض بيمينه والسماوات بيده الأخرى وكل يديه يمين ويهزهن فيقول للخليقة كلها أنا الملك. كل أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ من يرد علي؟ من يجر أن يرد على الله عز وجل في ذلك اليوم؟ أين ملوك الأرض؟ أين السلاطين؟ أين المتجبرون على أمر الله، على شرع الله، على دين الله؟ أين المتكبرون عن السجود؟ لله عز وجل أنهم يوم القيامة. العظم وما قدر الله حق قدره. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة. ولا أن ما تخفيه عنه يغيب لهونا لعمر الله لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فياليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب الله عبدتك أربعين عاما وعصيتك أربعين عاما فهل من توبة إن أنا رجعت إليه الله أكبر فإذا به يسمع هاتفا يهتف يقول له عبدي عبدتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلنا. الله أكبر إله العالمين وكل أرض مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع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 أيها الإخوة الكرام أيها الإخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهما تكلمنا في هذه المحاضرة ومهما تحدثنا فإنا مقصرون ولن نثني على الله عز وجل حق الفناء فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلا نثبت كل الأسماء وكل الصفات لله جل وعلا على ما تليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما قدر الله حق قدره موسى عليه السلام كلم الله جل وعلا مباشرة فكان كليم الله بعد أن كلم ربه اشتاق لرؤيته اشتاق إلى أن ينظر إلى الله جل وعلا فطلب من ربه هذا الطلب قال ربي ربي أرني أنظر إليك أريد رؤيتك أشتاق لرؤيتك قال الله جل وعلا لن تراني في هذه الدنيا لم يراه أحد أما يوم القيامة يراه المؤمنون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الشرط الذي اشترطه الله جل وعلا على موسى قال انظر إلى الجبل الأصم الشامخ العظيم إن أطاق رؤيتي فسوف تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذا بالرب جل وعلا يتجلى للجبل قال ابن عباس قدرها كذا رأس الأصبع تجلى للجبل فإذا بالجبل العظيم يندك على الأرض ولا يبقى في الجبل شيء موسى لما رأى المنظر خر على الأرض صعقا لما أفاق قال سبحانك تبت إلي قال رب أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل قال ابن عباس قدرها كذا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ هل من ترك الصلاة قدر الله حق قدره؟ هل من أكل الربا قدر الله حق قدره؟ يقول الله جل وعلا لمن أكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال ابن عباس ترجمان القرآن قال يأتي يوم القيامة فيعطى رمح رمحي ويقال له يوم القيامة بارز ربك حارب الله جل وعلا لأنه أكل الربا في هذه الدنيا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وما قدر الله حق قدرت يقول بشر رحمه الله لو تفكر الناس لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا ربهم جل وعلا يقول سعد بن بلال لا تنظر إلى صغر المعصية لا تقل ما فيها شيء انظر إلى فلانا أو تكلم معها أو أختلي بها أو أسمع الأغامي أو أنام عن الصلاة أو أعق الوالدين أو أقطع الأرحام ما فيها شيء لكن انظر إلى من انظر إلى من عصيت تعرف قدر المعصية لو عرف الناس قدر عظمة الله ما عصوا ربهم جل وعلا استمعوا إلى هذا المثل مثل عظيم رأيت إلى السماوات السبع هذه السماوات السبع والكون كله نحن على الأرض لا شيء الأرض في المجرة لا شيء والمجموعة الشمسية في المجرة لا شيء والمجرة ضمن المجرات نحن نقطة في فضاء كامل لا نراه يقيس علماء الفلك الآن الفضاء بالسنوات الضوئية شيء عجيب كون فسيح حتى نصل إلى السماء الدنيا ثم بين كل سماء والتي تليها مسيرة خمسمائة عام ثم كل سماء والتي تليها مسيرة خمسمائة عام أرأيت إلى السماوات العظيمة وهذا الكون الكبير الفسيح هذا كله بالنسبة إلى كرسي الرحمن كحلقة في أرض فلا في صحراء هذا الصحراء الكرسي وهذه الحلقة الكون كله والسماوات السبع أرأيت تخيلت تصورت نحن إيه؟ ماذا نسوى داخل هذه الحلقة لا شيء ثم أعلم هذا الكرسي أن الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن عرش الرحمن جل وعلا الكرسي كالحلقة والعرش كالفلاة كالصحراء تخيلت تصورت الرحمن على العرش استوى على العرش استوى يعلم ما توسوس به كل نفس يسمع صوت دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وما قدر الله حق قدره الله لا إله إلا هو. أعظم آية فيها صفة الرب الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي لا يموت حي لا ينام قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره ما من دابة إلا آخذ بناصيتها الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 وسع كرسيه, وَسِعَ كرسيه السماوات والأرض، وَلَا كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفبهما، وهو العلي العظيم. تقول عائشة، تقول جاءتنا المجادلة، سمعتم بالمجادلة، أتسمع الله؟ المجادرة جاءت تشتكي إلى رسول الله من زوجها تشتكي تقول عائشة ليس بيني وبينها إلا جدار ستار رقيق تقول لا أسمع بعض كلامها ما في بينه وبينها شيء تقول مع هذا ما أسمع كلامها تقول فإذا بالرب جل وعلا ينزل قد سمع الله قول التي تجادلك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما لا تظن عندما تختلي بنفسك في معصية أو تغترب عن الأرض لتعصي الله جل وعلا أو تغلق على نفسك الباب وتطفئ الأضواء لتعصي لا تظن أنك قد غفلت عن عين الله إذا خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ما تخفيه عنه يغيب لهونا لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب الإمام أحمد ابن حنبل لما سمع هذه الأبيات ترك مجلس العلم ودخل في غرفة وأغلق الباب على نفسه وانتظره طلابه فلم يخرج وتأخر فلم يأتي فجاءوا إلى الغرفة يريدون طرق الباب فسمعوا الإمام أحمد يردد هذه الأبيات وهو يبكي إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة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 زين العابدين علي بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه وجده يقولوا كان إذا توضأ أصفر لونه يصفر فيقولون له لم يصفر وجهك عند الوضوء؟ بعض الناس يكبر في الصلاة ولا يدري عن الصلاة شيء هذا الرجل إذا توضأ أصفر لونه قالوا ولما قال تدرون بين يدي من أقف تدرون بين يدي من أقف أقف بين يدي الله، أين الذين يكبرون للصلاة وقلوبهم في الأسواق، وقلوبهم في الدنيا، في شهواتها وهو يسمع قول الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين والقلب لا زال في الدنيا، وما قدر الله حق قدره. والارض جميعا قبضته يوم القيامة دع هذه الآية إلى آخر المحاضرة شاب كان جالسا وكان في الطريق يمر ملك طاغية ظالم فاجر طاغوت يعبده الناس من دون الله وكان الشاب صالحا متدينا فرأى الناس يتجمعون حول هذا الملك الطاغية كل منهم يتقرب إليه ويتوسل إليه ويريد منه القرب والزلفة وأمورا من الدنيا فنظر إلى الناس ونظر إلى هذا الملك وحوله الجنود وحوله الحرس وحوله العسس فإذا به ينظر فإذا ذبابه ذبابة تطير حول الملك كلما اقتربت ووقفت على وجهه هشها من حوله فذهبت ثم رجعت والناس يتعجبون كلما أراد عزالتها ذهبت الذبابة ثم رجعت على وجه الملك والناس يستغربون ذبابة مستطاع دفعها فإذا بالشاب المسلم الصالح يستغل الموقف فإذا به والناس يسمعون يرتل قول الله أعود بالله من الشيطان الرجيم التفت الناس ماذا يريد أن يقول؟ اسمع ماذا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له كل الناس يستمعون الله يضرب مثل والله يقول للناس استمعوا لهذا المثل اسمع إلى هذا المثل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الله أكبر أرأيت إلى المثل في ذلك الموقف أرأيت إلى هذا الملك وجنده وطاغيته بل كل من في الأرض جميعا الشرق والغرب بالتكنولوجيا التي اكتشفوها ووصلوا إلى القمر ودخلوا إلى الأرض وكسروا الذرة هل يستطيع أن يخلقوا ذبابة واحدة تحدي من الله إن الذين تدعون من دون الله ليخلقوا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له التحدي الذباب شيئا لو الذباب يأخذ شيئا من طعامهم أو شيئا من شرابهم والله كل أهل الأرض ما يسترجعون لأن الذباب حشرة إذا دخل الطعام مباشرة في جوفها يتحلل الطعام يتغير مباشرة يتفكك كل أهل الأرض ما يرجعون ويسلوهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فإذا بالناس كل منهم يكبر وهم يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر فض الناس عن ذلك الملك وما قدر الله حق قدره أخي الكريم يا من تنام عن الصلاح أخي العزيز يا من هجرت القرآن أختي الفاضلة يا من لازلت تترددين هل أتحجب أو لا أتحجب أخي الفاضل يا من لازلت تبيع الحرام أو تشتري الحرام أو تأكل الحرام نحن لا نتعامل مع بشر نحن نتعامل مع رب البشر جل وعلا الذي قال عن نفسه ويحذركم الله نفسه الله أكبر الله يحذر البشر نفسه ولا زال بعض الناس في في غفلةه بعض الناس لا ينتبه تعرف متى ينتبه إذا رأى ملك الموت عند رأسه هنا يتذكر يقول قال ربي رجعون الآن عرفت ربك الآن عرفت قدر الله جل وعلا قال ربي رجعون لما يجمع مالا ينظر إلى أفلام ومسلسلات يتمتع ببيته الجديد أو يعانق زوجته وحبيبته، أو يقبل أطفاله؟ لا، نسي الدنيا كلها، يريد شيئا واحدا. لعلّي أعمل صالحا، لعلّي أعمل صالحا في ما تركت؟ كلا، كلا، إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإذا به يقول لهم تسمعون ما أسمع قالوا لا يا رسول الله واسمع لهذا الحديث ولد كل واحد منكم أن يتصوره قال أطت السماء السماء أطت والأطيط هو صوته الحمل على الناقة إذا كان ثقيلا ومشت الناقة يظهر للحمل صوت بعضكم لعله سمع أو يتخيل هذا الصوت وأي حمل على السماء السماء أطت وحق لها أن تأض ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ السماء العظيمة فيها حمل ثقيل تعرف ما الذي فيها؟ ما من موضع شبر إلا ملك ساجد أو راكع الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما من موضع شبر إلا ملك ساجد أو راكع هؤلاء الملائك الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذا بعثوا يوم القيامة تعرف ماذا يقولون سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك لا يعصون الله لا يعصون الله طوال حياتهم عبادة وركوع وسجود وتنفيذ لأوامر الله المسبحون الله لا يفترون وإذا جاء يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك تعرف ليش؟ تعرف ما تقديرهم لله أعظم من تقديرنا لله يمن على الله أنه صلى خمس صلوات في المسجد ماذا تعني خمس صلوات؟ لا شيء كانت خمسين جعلها الله خمس وهي خمس في العمل خمسون في الميزان ومع هذا يمن على الله أنه صلى خمس صلوات في اليوم والليلة يمن على الله إذا حج بيت الله يمن على الله إذا صام الاثنين أو الخميس بل الله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أرأيت أو أسمعت بوصف أفضل الملائكة جبريل جبريل له ستمائة جناح كل جناح يغطي الأفق كله تخيلت؟ تصورت؟ هذا جبريل صاح صيحة دمر قرية كاملة جبريل بطرف جناح قلب قرية على رأسها جبريل هذا المخلوق العظيم رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج في المعراج رآه في السماء السابعة كالحلس البالي كالثوب الخلق تعرف لماذا؟ لأن جبريل قد اقترب من الله خوفاً وهلعا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قبضت من؟ الله أرأيت السماوات السبع العظيمة؟ يطويها الرب جل وعلا كطي السجل للكتب هكذا يطويها الرب رفيع الدرجات الله ذو العرش الله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم, التلاق يوم القيامة يوم هم بارزون كل الناس يقبض الرب عز وجل الأرض بيمينه والسماوات بيده الأخرى وكلت يديه يمين ويهزهن فيقول للخليقة كلها أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون من يرد عليه من يجرى أن يرد على الله عز وجل في ذلك اليوم أين ملوك الأرض؟ أين السلاطين؟ أين المتجبرون على أمر الله، على شرع الله، على دين الله؟ أين المتكبرون عن السجود؟ على السجود لله عز وجل. أين هم يوم القيامة؟ يومهم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار شرف, شرف لك يا عبد الله أنك تطبق أوامر الله وتسجد لله كم من الناس في الدنيا اليوم محروم محروم عن السجود لله كم من الناس اليوم في الأرض لا يعرف ربه ولا يعرف ملة يحتدي بها في هذه الدنيا أسمعت إلى ذلك الشاعر الذي يقول جئت من أين لا أدري ولكني أتيت ثم أبصرت قدامي طريقا فمشيت لست أدري لست أدري شئت هذا أم أبيت لست أدري نعم هو لا يدري من أين جاء ولا يدري إلى أين المصير هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفه من الذي خلقه الله أرأيت إلى العالم المتحضر؟ شهادات رجل بعد الدكتوراه حصل على أعلى شهادات فوق الدكتوراه لعله بروفيسور لعل عنده من علوم الدنيا ما عنده لكن يسجد لبقره أو يدعي أنه لا إله في الأرض أو يعبد شهوته وهواه سبحان الله يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون وما قدر الله حق قدره في يوم القيامة لما يجمعوا الله الأولين والآخرين يأتي الناس إلى آدم أبو البشر ليشفع لهم فيقولون له أنت أبونا وأنت أول من خلقك الله اشفع لنا عند ربك ماذا يقول آدم ماذا يقول نوح ماذا يقول إبراهيم ماذا يقول موسى ماذا يقول عيسى أتعرف ماذا يقولون كلهم يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح اذهبوا إلى إبراهيم اذهبوا إلى موسى اذهبوا إلى عيسى اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام هل يقول اذهبوا إلى غيري تقف الشفاعة عنده فإذا به يقول فإذا به يقول بأبيه وأمه يقول أنا لها أنا لها أنا لها فيذهب إلى ربه جل وعلا فيخر ساجدا بين يديه ولا حق لأحد أن يقدم هذا المقام فيخر ساجداً ويلهمه الله عز وجل التسابيح وتحامد ما كان يقولها في الدنيا ثم يقول الله عز وجل لحبيبه لخليله محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع تظنه ماذا يقول هل يطلب النجاة لنفسه هل يطلب النجاة لأولاده وأحبابه فقط قال اللهم أمتي أمتي اللهم امتي امتي اللهم امتي امتي ويوم عبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ياويلت علي تني لم أتخذ فلانا خليلا وما قدر الله حق قدره ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه الله سمعت بهذا الحديث الله يكلمني يكلمك كل الناس بعض الناس لقلة إيمانه وضعف يقينه يقول الله يكلم كل البشر نعم أليس الرب جل وعلا الآن يسمعنا جميعا؟ لو كل واحد في الأرض دعا ربه لسمعه الله بل كل واحد في الصلاة في أنحاء الأرض مشارقها ومغاربها إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يرد الله عليه فيقول حمدني عبدي الرب جل وعلا عظيم فإذا بالرب جل وعلا يكلمك ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ما في واسطه، فينظر أيمن منح فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منح فلا يرى إلا ما قدم. ما قدم؟ هل قدم قيام الليل؟ هل قدم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر؟ هل قدم صيام النافلح؟ هل قدم الصدقات والزكاه؟ هل قدم الدعاء والذكر؟ أم ماذا قدم؟ ماذا قدم؟ هل قدم النوم عن الصلاح هل قدم النظر للنساء والخلوة بهم هل قدم استماع الأغاني والطرب كل شيء يراه كل ما فعله في الدنيا يراه قال الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لا تنظر, لا تنظر إلى صغر المعصية لا تقل صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الواحد منا اليوم الواحد منا اليوم إذا كان في مجمع من الناس يستحي يستحي أن يعصي ربه أمام والده يستحي أن يرتكب بعض المنكرات أمام إخوانه أمام شيخ المسجد أمام بعض الصالحين يستحي من بعض المعاصي لكن إذا لم يكن أحد يراه لا يستحي من الله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى ألا يعلم هذا الرجل وهذا العاصي تلك العاصية أن الله عز وجل مطلع أن الله يرى عمر بن الخطاب يتجول في الليل وفي الصباح الباكر فإذا به يسمع امرأة تقول لابنتها امذق اللبن بالماء فقالت البنت الصغيرة قالت يا أماه إن أمير المؤمنين عمر عمر بن الخطاب قد منع الناس من مذق الماء باللبن فقالت أمها وأين أمير المؤمنين الآن لا يرانا كل الناس يمذقون فامذق يا ابني فقالت البنت المؤمنة إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا فإن الله يرانا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو راضعهم الله يرى ويسمع يا عبد الله هل فكرت بأن ترجع إلى الله يا من يا من تتوجه بيديك وقلبك إلى البشر هل توجهت إلى الله مرة هل كنت صادقا في توجهك إلى الله رجل. تاجر كان يذهب برحلته من مكان إلى آخر فإذا به اسمع ما الذي حدث فإذا به يركب على رحلته رجل وقال له أوصلني قال إلى أين قال أوصلني إلى بلد الفلاني قال أوصلك يقول أثناء الطريق دخلنا على واد مظلم يقول ورأيت جناج من يناس يقول فخفت وعلمت أن في الأمر شيء يقول فقال لي انزل نزل عن البغلة وقال لي انزل قال ماذا تريد قال فأشهر سكينا قال أريد قتلك يقول فهربت منه يقول فتبعني يقول حتى قبض علي ثم قلت له يا فلان خذ البغلة وما عليها وتركني أعيش قال له أما المال أما البغلة فهي لي أما أنا أريد قتلك قال فإن كان ولا بد فإن كان ولا بد فدعني أصلي ركعتين قبل أن تقتلني قال لك ذلك ولكن أوجز فيهما يقول فكبرت للصلاة يقول ومشدة الخوف نسيت القرآن كله من الخوف يقول ولم أتذكر إلا آية واحدة أي آية أم يجيب المضطر إذا دعا أم يجيب دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلهم الله قليلاً ما تذكرون يقول وما إن انتهيت من الصلاة إلا وجاء فارس من قلب الوادي يقول فارس قد أشهر رمحه يقول فلما اقترب ضرب الرجل على فؤاده فلم يخطه فخر صريعا فقلت سبحان الله من أنت فقال لي أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه الله أكبر الله أكبر بكرة واصيلا وله الثناء مرتلا وجميلا الله أكبر كلما هتفت به مهج العباد وسبحته طويلا الله أكبر ما تطوف محرم بالبيت أو لبى له تبتيلا الله أكبر في السماوات العلا والأرض حيث تجاوب التهليلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما قدر الله حق قدره أخي العزيز أخت الفاضلة أتعرف أن الرب العظيم الجليل الكبير المتعال يحب عبده إذا رجع إليه الله أتعلم أن الله العظيم يفرح إذا أقبل عبده إليه تائبا لو أنضى سنوات حياته في المعاصي وأسرف على نفسه بالذنوب وأكثر من الذنوب والمعاصي ثم أراد أن يرجع إلى الله الله يحبه إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من أنا حتى يحبني الله؟ من أنا حتى يفرح الله عز وجل بي؟ أنا الذي أذنبت وأسرفت وأكثرت في المعاصي والذنوب طال عصيت الله. الآن يحبني الله. نعم، لو رجعت إلى الله وتبت إليه وندمت على ما مضى، فإن الله عز وجل يحبك. رجل من بني إسرائيل، رجل من بني إسرائيل، عبد الله أربعين سنة. أربعين سنة عابد ثم انتكس فعصى ربه أربعين عاما ثم بعد المعصية أربعين سنة أراد التوبة فقال وهو يبكي ويدعو قال ربي ربي عبدتك أربعين عاما وعصيتك أربعين عاما فهل لي من توبة إن أنا رجعت إليك فإذا به يسمع هاتفا يهتف يقول له عبدي عبّدنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك وإن رجعت إلينا قبلناك وإني لغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما قدر الله حق قدره أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا الحديث وهذا المجلس في موازين أعمالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين